فقدت روحي أمي والحبيب أبي فقدت أهلي وأرحامي وجيراني مسحت دمع الفتل باكي وقلت له سمعت منك فخذ فكري ووجداني بني جرحك في قلبي يسيل دما فارحم صباك فما اشجاك اشجاني لا تأس ان عشت بعد الاهل منفردا فكلنا لك ذاك الوالد الحاني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 بني يمينا أقبلها بشكراني أمي امي في فلسطين لا تاسى ولا تهني اننا سنفذك من شيب وشبان امي في فلسطين لا تاسى ولا تهني اننا سنفذك من شيب وشبان اننا سنفذك من سنفديك من شيب وشرباني